الف لام م ن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومن رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما 119. وبالآخرة هم يوقنون 110. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون 111. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنظر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 وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا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 قالُون إِا مَكُمْ إِ مَا نَحْ مُسْتَهْزِعون اللهَّهُ يَْتَهْزِع بِهِمْ وَيَمُددهُم فِي طُغْيانِم يَعْمَون أُلَاكََّذينَشْتَرَ الضَّلانَةَ بِالْمدَ فَمَا رَ بِحَتجارَتهُم فمَا رَبِحَكْتِجارَتُهُم وَمَا كانَوا محُتَدِين ثَلهُمْ كَمَثَل الذي استَقَدَناَ رًَا فَلََّ عَضَاءتمَا حَولَهُ ذَهَبَ اللهَّهُ بِنورهِم ذهَبَ اللهَّهُ بِلُورهِم وَتَرَكَهُم فِي ظُلماتاتِ لا يُذصون صُّ بُقلٌ رم فَوم لا يَرجعون أَوْكَ صَيبٍ مِنَ السَّماء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 تُبِصُورَةً مِّن مِّثْلِهِ بَأْتُوا بِصُورَةٍ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 ثمرات الرزق هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهره وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضه, مثلا ما بعوضة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 كيف تكفرون بالله ان يكنتم امواتا فان احياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء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 الارض واعلم ما تغدون وما كنتم تكتمون واذا قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين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 119. فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 110. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 111. يا بني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 لِذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فتوبوا.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 117. ونبعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون 118. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى 119. كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 110. قلنا ادخلوا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 السماء رِزْقًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ كُنُوَ اشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ فَادْعُ لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَالْبَثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا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 119 في السبت فقلنا لهم, فقلنا لهم كونوا قردة خاسين 110 فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين 111 وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة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 تدون قال انه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض تثير الارض لا تسقي الحرث مسلمه لا شيء فيها قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجُنَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَ اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ فَأَصْحَابُ الْقُلُوبِ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يشطق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 قالوه وهم يعلمون واذا لقوا الذين امنوا قالوا امننا واذا خلى بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون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 111. أخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون 112. كَسَبَ من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 113. والذين آمنوا أصحاب الجنة هم فيها خالدون اذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وبالقربى وذل قربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه ثم توليتم الا قليلا منكم وأنتم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 ويفعل ذلك منكم إلا خزي, إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل 117. اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون 118. ولقد آتينا موسى الكتاب وطفينا من بعده بالرسل 119. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول اسكم بما لا تهوا انفسكم مستكبرت ففريقا كذبتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا طلبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا نا يؤمنون ولم جاء وَمِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فلعنة الله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 لَهُمْ آمَنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ صِدْقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ من قبل إِنْ قُمْتُمْ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 قُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ على حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ الْفَسَلَتُ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ غَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ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 ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بِهَا إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءه رسول صَدّق لِمامهُمْ النبَذَفَن قُم مَ الذي نَعوت الكتابِ نَبَذَفَنِي قُم منَِ الذي نَوتُ الكِتاب كتابَ الله وَر أَظهورهم وَر أَظهورهِم كََّهُم لا يَعلم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 126. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم 127. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّ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 119. بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير 110. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون 111. التي انعمت عليكم وانني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفسي شيئا ولا يقبل منها عذرا ولا تنفعها شفاعه ولا تنفعها شفاعه ولا هم ينصرون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 والاتَّخِذُ مِ قام بهِيم وَاتَّخِذُ مِنَّ قامِي بِهِيمَ مُصَنن وَرَهِدن إِلَ إِبهِيمَ وَإسمعين أَوْ قَِْ رَابَيْتِ أَْ قَِْ رَابَييتَ للِقِفينَ والعَكِفينَ وَّك ع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 وَإذِ يَْرفَع إبهمُ الْ القَواعِد منِنْ البَيْيتِ وَإسماعيلُ رَبنَا تَقَّ مِ إِكَ تَ السَّميع العليم.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 يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَن يَرْهَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن 117. وقال سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين 118. قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين 119. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين ان الله اصفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك والاله ابراهيم واسماعيل ابراهيم واسماعيل واسحاق الهو واحدا ونحن له مسلمون تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون وَقَالُوا كُونُوا هُدَنَا أَوْ نَصَارَةً تَهْتَدُوا قُلْ بَلِ الْمِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلُوا آمَنَّا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 هو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسهاق ويعقوب والأسباط, والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله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 يَقُومُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ مِمَّا يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هدى الله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 121. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم, يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون 122. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون 123.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 بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه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 اللَّهُ شَاكِرٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ الله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 117. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون 118. وإلهكم إله واحد لا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 تصنيف الرياح وتصريف الرياح والسحاب مسخر بين السماء والارض بين السماء والارض لايات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله يهدى 111. والذين آمنوا أشد حبا لله 112. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا 113. وأن الله شديد العذاب 114. إذ تبرع تَبَعُوا وَرَاءَهُ الْعَذَابَ وَرَاءَهُ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَى 111. وما هم بخارجين من النار 112. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا 113. ولا تتبعوا خطوات الشيطان 114. لكم عدو مبين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 مَن قَلِيلاً ما مَا يَأْكُلُونَ أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أُولَئِكَ الذين 119. فما أصبرهم على النار 110. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق 111. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البِرعر وأت والّودُهَكُمْ قِبل المَشرْطِ والْمَغْرِب وَلا البِرمَن آمَنَ بالنا مَنْ آمَنَ بالِالناهِ والالْيَومآ آخرِ والمَلائكَةِ والكتابابِ وََّ بِ وَنَّبينَ وَآتَ المَالَ على حُبِهِ ذوقُرربَ والالْتام والمساكين وابن السبيل والسايلين والسايلين وفي وَأَقَامَ واقام الصلاه واتى الزكاه واتى إِذَا والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباسا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 فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ فَإِنَّ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 الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ايام معدودات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 شَهْرُ رَمَضَانَ الذي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَفِيهِ تَرَى تَحَوُّلَ اللَّيْلِ إِلَى النَّهَارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ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 129. أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون 120. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم الَّذِينَ الله اللَّهُ عَلَيْهِمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَبِغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَاجِرِ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 ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بِهَا الى الحكام تاكلوا فرقا من اموال الناس بتاكلون فرقا من اموال الناس باثم وانتم تعلمون يسالونك عن الاهل اله قل هي أَوَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا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 فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة, وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر للمسجد الحرام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 خير الزاد التقوى واتقوا يا اولي الالباب ليس عليكم جناح ان تبرغوا فضلا من ربكم فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله فاذكروا الله عند المشعر الحرام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 فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إليه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 111. إنه لكم عدو مبين 112. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا, فاعلموا أن الله عزيز حكيم 113. هل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 فبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أوتوه من بعد ما بَيِّنَاتٍ ضَيِّنَ بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ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 قُمَرَتَان فَإِمسَكُم بِمَروف أَ تَسْرح بحسَان وَل يحِل لكُم تَخُذُ مِ آتَيتم شَيْئًا إِا أَن يخَافَ إِأَ يخَاف يقمَا حدود الله فَإِنْخِفْتُمْ ل حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ, فأولئك هُمُ الظَّالِمُونَ فَيُنْطَلِقُهَا يَاعْدُ حَتَّى تَنكِحَ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا دُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا أَن يَتَرَاجَعَا يَظُنُّ أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ الله يبينها اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ مِنَ الْ الكِتابَابِ وَالْحكمَةِ ععضكُم بِ وَاتَّقُ اللهَّه عَلَمُ أَن اللهَّه بِكُلِّ شَيءٍ عَم وَإذَا قََّقُتُم مِسَافَبَ لَغنَ أَجَلَهَُّ فَلاَا تَعغُلُوه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 وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراضي منهما وتشاور فلا جناح, فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم, إذا سلمتم ما آتيتم بالفعل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 مَتَعُنَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ وَعَيْنٌ طَلّقْتُمْهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا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 وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ الَمْ تَرَ إلى اِلَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللهُ فَقَالَ لَهُمُ الْمَوْتُ ثُمَّ اَحْيَاهُمْ اِنَّ اللهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ, ولكن أكثر الناس لَا يَشْكُرُوْنَ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 وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدِ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوثَ قالوا قَالُوا أَنَّا يَكُونُ لَهُمْ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهِ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 فَصَلَطَانُوتُ بِالجنودِ قَالَ إِنَّ اللهَ أُوتِركَ بِنَهَرٍ إِنَّ اللهَ مُذَتِلكٌ بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بيده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 فَلَمَّا بَرَزَ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ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 ولو شاء الله ما قلت ولكن الله يفعل ما يريد يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه لا بيع 111. ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم 115. له ما في السماوات وما في الأرض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 والذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور يخرجونهم من النور الى الظلمات أولئك أصحاب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 ثُمَّ ادْعُهُمْ يَأْتُونَّكَ سَعْيًا وَعَلَّمَنَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ, كمثل حبة أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ, سنبل في كل سُنبُلَةٍ بِحَبَّةٍ مِّائَةٍ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 117. ونجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 118. قول معروف ومغفرة خير من, صدقة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين بطِلوا صَدَقاتِبُ بِالمَنّ وَأَذاَا كََّذ يُ فقُ مَالَهُ رِآن الناسَّاسِ وَلَا يُؤمنِنُوا بالِاللانِ وَالْيَومِ نخِل فَمَثَلُوا كَمَثَلِ صَفوان عَلَيْهِ تُرَضُ فَصَابَ فَصَابَهُ وَابِلُون فَتَرَكَوا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم 124. كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت, فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير 125. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل, من نخيل وعنى من تحتها الانهار له فيها له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر وله ذريه وله ذريه ضعفاء فاصابها ايصار فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الايه ف عََّكُمْ تَتَفَكَّم ياَا أَنْ يُهََِّذينَ آممَن أَن فِقُمِ وَإبَاتِ مَا كَسَبِثٌ وَمِماا خََجِناَا لَكُم وَمِا خََجِناَا لَكُ مِنَ الأر وَلَا تََمَّمُ الْ الخَبثَ مِنْه تنفقون وَلَسْتُم بآخِذين وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمه من يشاء ومن يؤتى الحكمه فقد أوتي خيرا كثيرا وما يتذكر إلا أولو الألباب وَمَا لِنْفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتٌ مِّنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وتؤتوها, وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ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 يرِ وَفّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ من التعفف تعرفه بسماهم تعرفه بسماهم لا يسالون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فان الله به عليم الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعالانية 117. سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم وَلَا خوف عليهم ولا هم يحزنون 118. <تصفيق> الذين يأكلون الذبى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذالك بانهم طالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظه من ربه فالتهى فله ما سلف فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فاولا اصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار عسيا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 111. فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن فَلَكُمْ فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون 112. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ لَاللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَاينَتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّا فَاكْتُبُونَ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 فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا نَّوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّهُ فَيُمِلِّ لِوَلِيِّهِ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ مِنَن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتَذْكُرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار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 فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائت من أمانته وليتق الله ربا ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض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 مِنَ الرُّسُلِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ المصير.